وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ غلت <تصفيق> امامتنا فيها من كل زوت كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مهردين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِذَا غَشَّاهُمْ كَنُزُلٍ تَنظُرُونَ الْمُظَالِمِينَ قَوْمًا فِي الْعَوَالِي أَلَا يَتَنَقَّلُونَ قَالَ رَبُّكَ أَمْ صَفَّ عَنْكَ كَذِبُوا يَوْمَئِذِ الظَّفَدِ وَلَا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قَالُوا كَذَّبْنَا بِآيَاتِكَ يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل على بني اسمالين قال ألم ربك فينا وليدا ولبذت فينا من عمرك وفعلت فعلت كلتي فعلت وأمرت الْكَافِرِينَ ففررت ملکنم مما افتفن فعبئی ربي حکلا واجعله من المرسلين و تلك نعمة ان تمنها علی ان عبدت قال قال رب السماوات والأرض وما بينكما كنتم إن كنت